استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا الله أكبر الله أكبر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 Groep van harte, ik van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 ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياثي احنكم الموت من قبل ان يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن